والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فاوى ووجدك الضالى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 الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا, إنما العسر يسرا فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر